وأخوها سيتعلم اللغة العربية في معهد اللغة العربية في جامعة أم القرى أيضاً بعد التخرج تحب أن تعمل رشيدة مدرسة للثقافة الإسلامية واللغة العربية في مدينتها في شمال باكستان